ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانكار رسالته وانكار البعث بعد الموت وذكر تكذيبهم بالحق وهو القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ذكر البراهين القاطعه التي ترد عليهم مما يشاهدونه في مخلوقات الله العلوية والسفليه التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى استحقاقه للعبادة وعلى قدرته على البعث ومن جملة ذلك هذا البرهان الذي كل يشاهده ولا أحد ينفره وهو إنزال المطر من السماء وما يترتب عليه من المنافع التي منها إحياء الأرض بعد موتها فقال ونزلنا نزلنا التنزيل شيئا فشيئا لأن المطر لا ينزل دفعة واحدة فيتضرر الناس وإنما ينزله الله شيئا فشيئا وعلى شكل نقط متفرقة لا ينصب على مكان واحد فمن الذي يوزعه هذا التوزيع؟ ويدبره هذا التدبير، ومن الذي يصرفه؟ فينزل في مكان دون مكان، وفي ارض وفي زمان دون زمان. من الذي ينزل الغير؟ هو الله جل وعلا. فكيف تستغربون أنه أنه يبعث الأموات وتنكرون البعث؟ وكيف تستمترون أنه يرسل الرسول الذي معه غيث القلوب معه غيث القلوب وهو الوحيد فإن الله جل وعلا ينزل غيث الأرض فهو أيضا ينزل غيث القلوب الذي تحيا به القلوب وذلك من رحمته بعباده جل وعلا ونزلنا التنزيل على هذه الصفة دليل على قدره الله جل وعلا قال تعالى وما ننزله الا بقدر معلوم ونزلنا من السماء السماء المراد به السحاب لان كل ما علا وارتفع يقال له سماء ولما كان السحاب فوق الأرض سمي سماء ونزلنا من السماء ماء هل ماء هو المطر الذي حمله الله هذه السحب وساقها وجبرها سبحانه وتعالى من السماء ماءا هذا من العجائب ان الماء ينزل من السماء وينزل بقدره قادر ولا يت... يندفق او ينصب انما ينزل بمقادير محدده مباركا البركه ثبوت الخير فهذا الماء فيه خير فيه خير وليس ماء مسلوب البركة والمنفعة وإنما فيه منفعة عظيمة ماء مبارك ومن بركته أنه يغذي الأشجار ويملأ الآبار ويشرب منه الناس بأنفسهم ودوابهم وزروعهم ان بركه هذا الماء ويخزنه الله في الارض لحاجه الناس فهذا من عظيم قدره الله جل وعلا وكذلك هذا الماء مبارك من ناحيه اثره من ناحيه اثره ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام ويترك المطر ينزل عليه ويقول إنه ماء مبارك ماء مبارك قهورا عذبا فيه الغذاء أودع الله فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميثا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ينزل على هذا ويمتنع من هذا بأمر الله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا فانبتنا به جنات من الذي ينبت النبات يعني مجرد نزول المطر ينبت النبات لا انما نزول المطر سبب سبب للانبات واما المسبب والمنبت فهو الله جل وعلا فقد ينزل المطر ولا ينبت شيء قد ينزل مطر غزير وكثير لكن لا يجعل الله فيه انباتا وانبتنا به جنات بساتين ملتفة خضراء بهيه فيها الثمار وفيها الأنهار جنات في الدنيا جنات في الدنيا والجنة هي الشجر الملتف هي الشجر الأخضر الملتف من أثر ذلك المطر ولم يحدد أنبتنا به جنات ولم يحدد جنات كثيرة ومتنوعة جنات وحب الحصيد والنخل باسقة لماذا خص الحب والثمر؟ لأن هذا هو القوت، لأن الناس يقتاتون بالحبوب والثمار، حبوب البر والدخن والذرة والأرز وغير ذلك، هذا يقتاته الناس. والتمر ثمر النخل هذه قوت للناس وأيضا الفواكه الفواكه من الخضار والثمار والعنب وغير ذلك هذا من الفواكه تفكى الناس به وأما الحبوب والثمار فهي غذاء اخصنا من, من غيرها فما ينبثه الله يكون فيه عده منافع منها ما يكون غذا ومنها ما يكون فاكهه ومنها ما يكون دواء ومنها ما يكون للرعي لرعي البهائم كل ورع انعامكم فيه منافع متعددة ولهذا صار مباركا والمبارك هو كثير البركة كثير الخير أنبتنا به جنات وحب الحصيد وهو الذي يحصد ويؤخذ من الحبوب التي يقتاتها الناس من الحنطه والشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يقتاته الناس قد تقول إن, إن ما كل ما يقتاته الناس من المطر بل الناس يزرعونه من الآبار فنقول الآبار منين جاءت الآبار من المطر فالله جل وعلا سلك المطر ينابيع في الأرض ينزل على الأرض ثم تخزنه الأرض ثم الناس يغترفون منه وينضحون منه ويغرسون ويزرعون فالماء من المطر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا سلفا ألوانا فالماء من المطر فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل شجر النخل معروفة وهي من شجرها طيبة شجرة طيبة وصفها الله بأنها طيبة كما قال تعالى ومثل كلمة طيبه الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهي النخلة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ووصف الزيتون بأنه مبارك وصف زيتونه بانها مبارك من شجره مباركه زيتونه اما النخل فوصفوا بانه طيب والنخل باسقات يعني مرتفعات تنبت اول ما تنبت وتغرس قصيره ثم تنمو وترتفع ويعيش عليها اجيال من الناس يعيش عليها أجيال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي قد تعيش النخلة أكثر من مئة سنة ويتعاقب عليها أجيال كلون منها ولهذا جاء جاءت الأحاديث في فضل غرس النخل لكثره نفعه وتعاقب من ينتفع به من الناس النخلة باسقات مرتفعات تحفظ ثمرها وتنميه وتغذيه فهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى نخل باسقاط لها طلع والقنوان طلع طلع النخل طلع نضيد يعني متراس بعضه فوق بعض وذلك في الشماريخ والقنوان شوف التمر منتظم فيها منتظم فيها منتظم هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وكل واحدة يأتيها غذاؤها تجد العذق يتكون من من من من يتكون من ثمر كثير وكل واحده ياتيها غذاؤها يتوزع عليها بالعدل والقسط ما ينصب بالماء على واحده ويقل عن الثانيه وينقطع بل هو موزع بالقسط والعدل هذا من عجائب قدره الله سبحانه وتعالى لها طلع نظيد اي متراص بعضه فوق بعض وفي الآية الأخرى طلعها هضيم طلعها هضيم يعني لين لين الملمس طلعها هضيم نظيد لها طلع نضيد من أجل أي شيء هذا رزقا للعباد خلقه الله رزقا رزقا للعباد فأنبت الزرع وأثمر النخل لأجل رزق العباد رزقا للعباد هذه من ثمرات المطر أن الله ينبت به جنات بساتين وينبت به الزروع وينبت به النخيل ومن أعظم بركاته أيضا وأحيينا به بلدة ميتا تجد الأرض هامدة ميتة ما فيها أي عود جرداء ثم يأتي عليها المطر وبعد أيام تظهر النبات وتصبح روضه بهية مت مختلفة الطعوم والألوان والأزهار من إن جاءت هذه البذور هذه البذور أوجدها الله في الأرض ساكنة فيها إلى أن يأتي المطر ثم إنها تنبعث مثل مثل الأموات في الأرض الأموات كذلك في الأرض ولذلك قال كذلك النشور الأموات في الأرض أجسامهم متحللة عظامهم متفتتة لكن يبقى شيء من الإنسان لا يفنى فهو عجب الذنب منه يركب خلق الإنسان فالمطر يحيي الله به الأرض بعد موتها وكذلك الأجسام تحيا بعد موتها من الأرض نفسها هذا الشاهد على البعث والذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي الأموات العظام وهي رميم ويحيي الأموات ولهذا قال كذلك النشور تنشرون من قبوركم كما ينتشر النبات بعد نزول المطر عليه من الذي أحياها وهي ميتة قاحلة جرده ليس فيها عود اخضر ثم تعود اليها الحياه ويعود اليها البهجه والمناظر الجميله هذا قدره الله جل وعلا كيف تستبعدون عليه انه يحيي الاموات تقولون ذلك رجع بعيد اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني لا يمكن هذا لا يمكن هذا في قدرتكم أما قدرة الله جل وعلا إن الله فإن الله لا يعجزه شيء العجب ما هو من قدرة الله العجب من تكذيبكم وقصور أفهامكم له محل العجب أنبتنا به بلدة ميتة وترى الأرض خاشعة وترى الأرض هامدة في الآية الأخرى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وفي الآية الأخرى إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فهذا من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث أن الله يحيي الأجسام بعد موتها هذا موت هذا موت وهذا فنى وهذا فنى ثم بعد ذلك يعود كيف استارب على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الناس وهو الذي خلقهم أول مرة وأوجدهم من العدم هو قادر على أن يعيدهم من باب اولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واحيينا به بلدة ميتا يقال ميت لما, هو مي لما قد مات ويقال ميت لما سيموت إنك ميت وإنهم ميتون فالذي سيموت يقال له ميت والذي قد مات بالفعل يقال له ميت نعم وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور فالذي أخرج النبات من الأرض القاحلة قادر على أن يخرج الاجساد من القبور لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن أين العقول هم يزعمون أنهم عقلاء ويزعمون أنهم مفكرون وأنهم حزاق ومع هذا ينكرون قدرة الله جل وعلا طيب ما عندكم من العقول وما عندكم من الحذق وما عندكم من التفكير والإدراك أليس هو خلق الله جل وعلا الله هو الذي خلق فيكم هذه هذه العقول وهذه الأفكار وهذا, وهذا الذكاء وهذا هو الذي خلق هذا ليس من قدرتكم ولا من صنيعكم وانما هو صنيع الله جل وعلا الله خلقكم وما تعملون ثم انه سبحانه وتعالى ذكر ما حصل للامم التي قبل قبل المشركين الذين انكروا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما صنع بهم، فليأكذر هؤلاء كذبوك أيها الرسول كذب قبلهم أمم لست الوحيد الذي كذبت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو منطرة وذو عقاب أليم فإذا كانوا كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد سبقهم أمم ماذا حل بهم لما كذبوا الرسل ماذا حل بهم اهلكهم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء إذا لم يؤمنوا فسيأتيهم نصيبهم من الهلاك سيأتيهم نصيبهم من الهلاك فلا يغتروا بقوتهم ويغتروا بثروتهم ويغتروا بعقولهم ما ليسهم أذكى الأمم ولا هم أقوى الأمم فإن الله أهلك الأمم السابقة وقادر قادر على أن يهلك هؤلاء لكن حلم الله جل وعلا وعفوه لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون ويرشدون يمهلهم سبحانه وتعالى كذبت قبلهم أي قبل قومك أيها الرسول كذبت قبلهم قوم نوح نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله عز وجل أرسل الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله فكذبوا كذبوا وعاندوا فاهلكهم الله بالغرق فجر الله عليهم الأرض وأنزل عليهم السماء مدرارا فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء من الأرض والسماء وعلى الماء فوق الجبال صارت الأرض كلها بحرة غطت الجبال وصارت أمواج كالجبال وهم يزعمون من عندهم قوه وعندهم عندهم عندهم ماذا ما دفعوا عن أنفسهم كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس امه قالوا لهم اصحاب الرس اين هم واين مكانهم الله اعلم لكن الرس في اللغه هو القليل والبير التي فيها ماء يقالوا لهرس فهم أهل بئر وقليب كانوا نازلين عليه كفروا بالله فاجفاعة الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله جاء في الروايات أنهم كذبوه واخذوه والقوه في البئر اخذوا نبي الله وألقوه في هذه البئر والعياذ بالله فأهلكهم الله عز وجل اين مكان هذه البير وين الله اعلم الله لم يبين لنا ذلك وفيه اقوال كثيره لكن الصواب اننا لا نحدد انما هذه هذا معناها واصحاب الرسل وثمود ثمود التي كانت تسكن بلاد الحجر التي الذين ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال بيوتهم خاويه الى الان بيوتهم لا تزال الى الان خاويه لم تسكن من بعدهم عبره للناس يتعظوا ويعتبروا لا ليفتخروا بهذه البيوت يقولون هذه حضاره وهذا الدليل على حضاره اهل الجزيره لا يفتخر به بل هذا يتعجب منه ويخاف ويخاف الله أبقاها للتخويف للتخويف والإنذار للتخويف والإنذار لم يبقها من أجل الآثار ومن أجل الافتخار بها والحضارة وما أشبه ذلك تتخذ للسياحة ولا لا هذا لا يجوز أبقاها عبرة وتذكره لمن يعتبر وثمود كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسي وثمود وهي في وادي القرى على طريق الزاهبين من, من, من الحجاز إلى الشام يمرون عليها يمرون عليها في طريقهم ومع هذا لم يعتبروا لم يعتبروا هم يمرون على على هذه البلاد الخاويه ولا يعتبرون والعياذ بالله وعاد وهم قوم هود ويسكنون في الاحقاف يسكنون في الاحقاف لجنوب الشرق لجزيره العرب وكان اعطاهم الله قوة في الاجسام وزادهم في الخلق بسطه فاغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة من أشد منا قوة أعجبوا بأنفسهم وقوتهم ولما دعاهم نبي الله هود عليه السلام إلى عبادة الله وترك الشرك قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه وقالوا من أشد منا قوة اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ما هم جهال يعرفون هذا لكن غرتهم قوتهم فجحدوا قدرة الله جل وعلا وزعموا أن ما على الأرض أحد أقوى منهم بماذا أهلكهم الله أرسل إليهم جنود وأسلحة وقوات لا أهلكهم الله بشيء بسيط وهو الريح الريح الرقيقة أرسلها الله عليهم فصارت تنزع الناس من الأرض الى الجو والعياذ بالله ثم تنكسهم على رؤوسهم ويسقطون على الأرض فتندق أعناقهم تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر وين القوه صارت الريح اقوى منهم اقوى منهم مع ان المعروف ان الريح أنها شيء رقيق وشيء شيء يقاوم بالجدران وبالحصون وبال لكن هذه ريح ما ريح عقيم حتى ما فيها غذاء ولا فيها شيء ريح عقيم مهلكة مهلكة الريح يجعل الله فيها فيها غذاء للأشجار وغذاء للناس الناس أيضا يتغذون على ما في الريح من المنافع لكن هذه عقيم والعياذ بالله ليس فيها نفع مهلكة وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد واصحاب الايكه كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس و... و... وثمود وعاد وفرعون وعاد وفرعون ملك مصر الذي طغى وتجبر و... قال أنا ربكم الأعلى أهلكه الله سبحانه وتعالى أين هو وأين قواته وأين جنوده وأين أهلكه الله بالغرق كما ذكر الله ذلك وهو يجعم انه قوي وأنه ما أحد يغالبه أليس لي ملك مصر يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى عليه السلام ولا يكاد يبين النطق صعب عليه يستهزي بموسى عليه السلام يستهزي بموسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وإخوان لوط قوم لوط ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهم قوم ارتكبوا جريمة لم يرتكبها ولا البهائم وهي اثيان الذكور والعياذ بالله لواط فعل اللواط لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فلما نهاهم نبيهم لوط عليه السلام كذبوه و ردوه ردا قبيحاً وقالوا لئن لم تنتهي يا لوب لتكون من المخرجين يطردونه من البلد يستمرون على جريمتهم الشنعاء والعياذ بالله تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم وعدلوا إلى الشجود وإثيان الذكور الذي فيه البلاء والامراض وانقطاع النسل وذهاب الحياه وغير ذلك من المضار في اللواط وتركوا الطيب الذي اباحه الله لهم وفيه النسل وفيه قضاء الوطر وفيه الستر وفيه الحياه تركوا هذا استبدلوا الخبيث بالطيب والعياذ بالله وقوله اخوان لوط إخوانه من النسب وليس هو إخوانه في الدين وإنما المراد إخوانه من النسب والله جل وعلا يرسل إلى الناس رجلا منهم ومن نسبهم ما يجيهم واحد أجنبي ما يعرفون إنما يرسل إليهم رجلا منهم يحمله الله الرسالة ويبلغ هؤلاء فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر فهذا معنى إخوان لوط وأنا في النسب كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة الأيكة هي الشجر الملكف وهذه بلاد مدين بلاد مدين كذبوا شعيبا عليه السلام كذبوا نبيهم شعيبا وقوم تبع تبع هو ملك من, من يملك اليمن يقال له تبع كما أن من يملك مصر يقال له فرعون فتبع من ملوك اليمن كفر قومه بالله و عصوا الرسل فاهلكهم الله سبحانه وتعالى كل كذب الرسل شوف كل أي من هذه الأمم كذب الرسل وتنبه يقول كذب الرسل مع أنهم كل, كل أمة إنما كذبت رسولها فقط لكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل لأن الرسل لأن الرسل سلسلة واحدة وكل واحد معه مثل ما مع أخيه الآخر من الرسالة مرسل من الله فمن كذب واحد فإنه مكذب للجميع ولهذا المؤمنون يقولون آمنا, يقولون آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا فلا بد من الإيمان بجميع الرسل ولا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزله من عند الله سبحانه وتعالى فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء كل كذب الرسل فحق وعيد حق أي وقع بهم الوعيد الذي توعد الله به من كذب الرسل وهو الهلاك فأهلتهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم أين قوم نوح أين قوم عاد أين ثمود أين الأمم التي كذبت رسولها أينهم هم وهؤلاء سيأتيهم ما اتى على غيرهم إذا لم يؤمنوا وقد وقع بهم ذلك فالله سلط عليهم رسوله والمؤمنين فغزوهم وقاتلوهم حتى نصرهم الله عليهم وأذلهم الله سبحانه وتعالى فحق عليهم الوعيد والعياذ بالله كل كذب الرسل فحق وعيد ثم قال جل وعلا أفعينا يعني عجزنا في الخلق الأول حتى إنكم تكذبون بالبعث بل هم في شك بل هم في لبس بل هم في لبس من خلق جديد وهو البعث هل الله جل وعلا عجز عن الخلق الأول وهو الإيجاد من العدم حتى يعجز عن الإعادة الذي قدر على البداء قادر على الإعادة أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس أي شك من خلق جديد ما له داعي اللبس ولا الشك هذا شيء واضح برهان قاطع أن الذي أوجد الناس من العدم قادر على ان يوجدهم بعد الموت من باب أولى هذه النتيجة هذه النتيجة لكل ما سبق الذي احيا الأرض بعد موتها الذي خلق الناس من العدم الذي أنبت الأشجار والنباتات والثمار. بعد عدمها قادر على أن يقي الموت قادر على أن يقي الموت من باب أولى فهذه الآيات فيها تقرير فيها تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تقرير البعث أنه حق وفيها تقرير القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ففي هذا رد عليهم في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في, في أول السورة وهكذا القرآن يشتمل على البراهين على البراهين العقلية والقطعية وفي نفس الأمر هي وحي من الله جل وعلا فهو دليل عقلي ودليل سمعي برهان قاطع لا أحد يستطيع أن يرد عليه أو أن يكذبه فقامت الحجة على على الخلق لكن القرآن يحتاج إلى تدبر يحتاج إلى تفهم حتى ينتفع الانسان به ويستخرج ما فيه من البراهين والادله ويوضحها ليس المراد بالقران التغني بتلاوته فقط او التلذذ بسماعه هذا شيء طيب لكن هذا وسيله هذا وسيله والغايه هي الانتفاع بالقران والاهتداء بالقران والإيمان بالقرآن هذا هو المقصود هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل فلتنصحون طالب العلم الكتاب فتح الرحمن في دروس القرآن الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى في الحقيقة أنا ما قرأته لكن الشيخ عالم مشهور وداعية وداعية من الدعاه الى الله عز وجل فما كتبه وأدفه فيه نفع عظيم نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل بعض الناس يقولون إن فرعون موجود الآن ومحنط في المتحف واسمه رمسيس والثاني وهو فرعون موسى عليه الصلاة والسلام ويستدلون بهذه الآية بقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فأل هذا الاستدلال صحيح؟ لا هذا ليس صحيح ولا توجد جثة فرعون من يثبت هذا ومن يقول أن هذا فرعون؟ هذا كله تخرص واما قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه لان بني اسرائيل شكوا في غرق فرعون فالله اراهم جثته حتى يتيقنوا انه قد غرق لانه جبار وكان ارهبهم وازعجهم وخوفهم فهم لم يتاكدوا من موته فالله جل وعلا أبرز لهم جثته حتى رأوه وتيقنوا أنه قد مات نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل ولم يقل, لم يقل فاليوم نبقيك فاليوم نبقيك تكون لمن خلبك قال من نجيب يعني من الغرق أن الله جل وعلا أخرج جثته من البحر من أجل أن يروه حتى يتيقنوا موته نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف يصح القول بأن قوم لوط عليه السلام إخوان له من النسب مع أنه ترك بلاده وانتقل إليهم عندما ترك بلاده مع إبراهيم عليه السلام من قال هذا من قال إن لوط أنه ترك بلاده الله جل وعلا قال فآمن له لوط وأما قوله وقال إني مهاجر يا ربي هذا إبراهيم عليه السلام وقال أي إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل لماذا تنسب هذه الفعلة القبيحة وهي فعل الفاحشة إلى النبي الكريم لوط عليه السلام ها؟ يقول تسمى باسم لوط عليه السلام وتنسب إليه يقول علما بأنها ذكرت في القرآن بالفاحشة وأتيان الذكران من العالمين ولم يقل لواط ولم يثبت حديث بهذه اللفظه هذا أنت قلته لما ما نسب الى لوط عليه السلام وهذا عند العوام لوط هذا اسمه هذا اسمه العلم اسمه لوط وأما الفاحش فلا يقال لها يقال لها لواط وصاحبها يقال له لواطي لواطي ما يقال لوطي يقال لواطي من اللواط فينسب إلى اللواط وأما ف... فهذا نسبة إلى الفاحشة لواطي أما لوط عليه السلام هذا اسمه نعم اسمه العلم فآمن له لوط نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هناك دكتور في التفسير هنا ويمدخ كتاب تفسير الرازي ويلوم الطلاب على عدم الاطلاع عليه وينقل عن أحد العلماء المعاصرين أنه لا يجد بغيته إلا فيه فما هو توجيهكم حيال هذا الكتاب؟ لا هذا غش للطلاب لأن كتاب الرازي فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة لأنه شعري ولأنه من علماء الكلام علماء المنطق وكان معجبا بعلم المنطق وأيضا ذكروا أنه يورد إهامات ولا يجيب عليها يورد أسئلة تساؤلات ولا يجيب عليها فيكون عند الذي يقرأه نوع من التشكك والتردد فلا ننصح بقراءته إلا للعالم المتمكن الذي يستفيد مما فيه ويتجنب ما فيه من المحذور نعم شاء الله إليكم الوالد يقول السائل هل قوم لوط عليه السلام هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه ابن, ابن أخي إبراهيم عليه السلام وكل رسول يبعث إلى قومه وهم من مكان واحد يا أخي أنت واهم ما إلى الآن ما, ما تبيل لك الأمر قوم لوط هؤلاء في, في الأردن في بلاد الأردن وإبراهيم عليه السلام جاء من أرض كنعان من, من, من أرض بابل في العراق فإبراهيم بعث إلى أهل بابل في العراق ولوط أرسل إلى أهل سدوم يقال لها سدوم يقال لها البحر الميت على مكانهم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نطر الشوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وتسمى بحر فلوط إلى الآن لم يبعثوا في مكان واحد من قال هذا؟ نعم صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل كيف يتدبر الإنسان كلام الله جل وعلا وهل بد من قراءه تفسير الآيات حتى يتدبرها الإنسان؟ أم أنه يقرأ الآيات ويتدبرها بنفسه ولا يحتاج إلى تراءة تفسير الآية لا يا أخي ما يجوز هذا يجوز الإنسان أنه تدبر القرآن بنفسه ويفسره من عنده دون رجوع إلى تفسيره الصحيح المأثور والمروي لابد من الاطلاع على التفسير والالمام بها ويكون هذا على يد عالم من العلماء أما المبتدي ما يكفي أنه يطالع التفاسير يعني يجي, يجي في التفاسير أخطأ ويجي فيها أشياء غير صواب ولا يفحصها يبين ما فيها إلا العلماء بد من الانتباط بالعلماء ولابد من قراءة كتب التفسير الصحيحة ما كل تفسير؟ نعم سلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل قامت إحدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام بتنقيبات للآثار القديمة. نعم. يقول صلى الله عليكم قامت احدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام بتنقيبات بتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية، وذلك منهم فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من إحياء آثار الجاهلية؟ قامت إيه؟ صلى عليكم قامت احدى القنوات الإسلامية بعرض أفلام بتنقيبات للآثار القديمة في عدة دول إسلامية. <تصفيق> ما حكم هذا العمل وهل هو من احياء اثار الجاهليه ان كان فيه عرض للاصنام والمعبودات من دون الله نعم هذا احياء لامر لي... الجاهليه أما ان كان مجرد مباني او مجرد ابار او اشياء لا تعبد من دون الله فالمور في هذا سهل نعم ولكن ينبغي ان يكون هذا للاعتبار ما هو لمجرد الاطلاع او أو الاعجاب بحضارتهم أو قوتهم نعم أما الأصنام فلا يجوز بحثها ولا إخراجها ولا نشرها في الفضائيات ولا غيرها يعني هذا إحياء للأصنام وربما أو ان هذا متاكد أن بعض الناس سيميل إليها ويتأثر بها فهذا يكون من الدعوة إلى الشرك ومن وسائل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حطم الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفحة والمروح حطمها وأرسل أصحابه إلى تحطيم الأوثان التي هي خارج مكة كلات والعزة ومنات الاخرى الأخرى ماذا تبقى على أن هذا من أمر بتحطيمها حتى إن أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم في تحطيم اللات مهلة يسير، فابى صلى الله عليه وسلم ابى أن يمهلهم وأمر بتحطيم اللات وارسل إليها أبا سفيان والمغيرة بن شعبة هدمها، لم يمهلهم، دل على أنه لا يجوز الإقلاع على الأصنام، بل يجب تلافهم. فضلا عن البحث عنها وإظهارها للناس نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل يصح القول بأنه عندما تأتي لفظ ريح بهذا اللفظ يعتبر عذاب وعندما تأتي بلفظ رياح فهي رحمة وخير لا حتى الريح تأتي, حتى الريح تأتي بالنفع الريح تكون طيبة أيضا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة هذا على أن الريح تكون طيبة أيضا فتوهم بأن هنا الريح إنها للعذاب مطلقة وأن الرياح أنها للرحمة هذا غلط نعم صلى الله عليكم وسلم الوالد يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العمامه عن رأسه في بدايه المطر، أم أنه يضعه في كل اوقات المطر؟ في اول المطر، يخرج في اول المطر، يصيبه منه من المطر. نعم. صلى الله عليه و الوالد يقول السائل في سورة الشعراء يذكر الله جل وعلا كل نبي ويذكر أنه أخ قومه إلا شعيب عليه السلام. فهل هو أخ لقومه أم لا؟ أخل لقوم من النسب قلنا لكم من النسب لا من الدين ما فيه قوة بين المؤمن والكافر وإنما هذه قوة من النسب بنعنى أنه منهم ويعرفونه ويتكلم بلسانهم. نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يصح الأثر الذي ورد بكتابه آيات في إناء بالزعفران ويخلط بماء المطر فيشرب للشفاء وهل يصح فعل هذا نعم ما كتابة الآيات ومحوها وشرب ماء هذا بأس به لأنه من أنواع الرقى لأنه من أنواع الرقى أما خلط بماء المطر فلا أعرف ما, ما أدري نعم صلى الله سمحت الوالد أقول السائل يوجد مدرس يدرسنا التفسير في الجامعة وقد نفى ذات يوم صفة العجب عن الله جل وعلا وحاورته بعد انتهاء المحاضرة فأصر على ما يقول فما هو الواجب علي تجاهه؟ تبلغ عنه الواجب أنك تثبت ما تقول عليه وتبلغ عنها المسؤولين نعم صلى الله وسلم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس عند نزول الأمطار هذه الأمطار لا بركة فيها فهل هو مناقض لما ورد في الآية؟ ما أدري ما لا بركة فيها وشديهن ما فيها بركة ينفي عنها البركة شديد الله جل وعلا يقول ما مباركا أنت تقول لا إن هذا ما هو مبارك ما يصلح نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يوم ترى كل أمين. وأنا أقول لكم المطر سبب المطر سبب للنبات قد لا ينبت لأن النتيجة عند الله جل وعلا المطر مجرد سبب ولا يوجب النبات هذا مما يدل على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هل المقصود كل أمة من كل نبي؟ وما هو المراد بكتابها كتاب أعمالها المراد بكتابها كتاب أعمالها يعني كل انسان محصن عليه عمله في كتاب يعطى إياه يوم القيامة يقرأه ولا ينكر منه شيئا نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل سمعت أحد قال تعالى يوم ندعو كل اناس بإمامهم يعني بكتابهم نعم أصلا عليكم سمعت. سمعت الوالد يقول السائل سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله فانكرت عليه بأن هذا شرك فهل إن عليه صحيح؟ يقول الله عليكم سمعت أحد الإخوة يحلف ويقول والله ومحمد رسول الله فانكرت عليه بأن هذا شرك فهل يصح إذا كان يقول والله ومحمد رسول الله هذا يحلف بالله وبمحمد هذا الشرك هذا الشرك أما إذا قال والله إن محمدا رسول الله هذا إثبات يثبت رسالة محمد ويحلف عليها هذا طيب هذا طيب نعم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زيارة الإهرامات وغيرها من الآثار حكم زيارة الإهرامات الإهرامات رمات أنه قلنا زيارة الآثار القديمة لاجل الاعتبار والاتعاظ امر مطلوب أما زيارتها لاجل الاعجاب ومدحها هذا ألأ أمر لا يجوز نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم السباحة في البحر الميت بدعوى أن هذا البحر أغرق فيه قوم لوط؟ يعني يغرق معهم ما اعرف لي هذا أصل. نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا هل المقصود بالفؤاد القلب أم العقل مراد به القلب المراد بالفؤاد القلب المثبت به فؤادك ايش معنى فؤادك يعني قلبك نعم صلى الله عليه وسلم تحدث الوالد يقول السائل ما هو المراد بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس عام باكثر مطر من عام شرع ليس عام باكثر مطر من عام اكثر مطرا نعم نعم كنيسه ما المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام باكثر مطرا من عام نعم يقول ما المراد بقوله رضي الله عنه ما اكمل ما اكمل الاثر عن ابن مسعود مسعود قصده إن ما, هو بال... ما هو بالمقصود نزول المطر فقط قد ينزل المطر ولا يجعل الله فيه نبات فما هي العبره بكثرة نزول المطر العبرة بأن الله يجعل له أثرا, أثراً في الأرض وينبت نعم صلى الله عليه وسلم الوالد السائل في قول الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هل يدل, هل يدل ذلك على تحريم تشكه بالنصارى؟ ما في شك والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما جاء على باب الغلو في قبور الصالحين ذكر هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ليستدل بها على أن بناء المساجد على القبور أنه من سنة الكفار القدامة لا يجوز البناء على القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وبين القاعدة معروفة إذا اجتمع الإسلام والإيمان سرق وإذا افترقا اجتمع وهم في هذه الآية قالوا آمنا فقط والله وضحنا هذا لكن يمكن لك ما حضرت ولو انك طالعت التفسير يمكن يتبين لك هم ادعوا أنهم ادعوا الإيمان الكامل مرتبة لم يصلوا إليها وهم ما عندهم إلا إيمان ضعيف توهم في مبدأ الإيمان توهم في مبدأ الإيمان وهم يدعون أنهم تمكنوا من الإيمان هذا هو الذي أنكره الله عليهم نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم أكل لحوم الغنم التي تأكل النجاسة وما حكم شرب لبنها هذا حديث نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانيا حتى تخبس ثلاثة وتطعم الطيب حتى يزول عنها تغذي بالخبيث نعم من الغنم وغيرها والجلالة هي التي تأكل النجاسة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بها للمبتد تفاسير كثيرة ولله الحمد متوسرة ومتوفرة وأحسنها ما يتمشى على المنهج منهج السلف تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب. أما تفسير القرآن بالأفكار والنظريات الحديثة هذا غلط. نعم. صلى الله سمحت الوالد يقول السائل. بل مراد بقول الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك بها هذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يقوم ويصلي بالليل يجهر بالقراءة كان المشركون يجتمعون لأذوه ويسخروا من القرآن الله جل وعلا أمره بعدم الجهر من باب درء المفاسد من باب درع المفاسد فقال لا تجهر بصلاتك حتى إن الكفار يؤذونك ويسخرون من القرآن ولا تخافت بها بحيث أنك ما تسمع نفسك وابتغي بين ذلك سبيلا بين الجهر والإخفات نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل لما فتح الله أبواب السماء المقصود به السحاب أم السماء الفعلية السحاب السحاب أنزلنا من السماء ما يعني من السحاب الماء ما هو بينزل من السماء المبنية سبع الطباقة إنما ينزل من السحاب سماه الله سحابا السحاب المسخر بين السماء والأرض نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل الأسباط أنبياء وهل هم إخوة يوسف عليه السلام الأسباق نعم هم أخوة يوسف أو اولاد يعقوب عليه السلام اما أنهم أنبياء فلا أجري نعم الله عليه الوالد يقول السائل هل اسم عبد الوحيد في تعبد لغير الله أم أنه اسم من اسماء الله جل وعلا الوحيد ما أعلم منه من اسماء الله من أسماء الله الواحد واحد الأحد الفرد السنة فإذا قيل عبد الواحد <تصفيق> فأحسن من قول الوحيد الوحيد ما أدري نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نسب أحد الوعاضي في أحد المساجد إليكم القول بأن المسبل إذا أذن فإن أذانه لا يصح ويعاد ذلك الأذان فهل هذا القول عنكم صحيح؟ المسلم المسبل المسبل نعم. هذا كذب واضح أنا ما قلت هذا ولا أقوله إن شاء الله المسبل لا شك أنه فعل معصيه كبيرة من كبائر الذنوب أم أنه لا يصح الزانه فلم اقول هذا وأعوذ بالله أن يقول شيء من غير دليل ومن غير نعم المسلم يصح الزانه هل المسبل مسلم ولا ما هو مسلم المسبل مسلم لكنه عاصي معصية فماذا منه مسلم يصح يصح الزانه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول تقول السائلة نذرت وأنا صغيرة لم يتجاوز عمري اثنى سنة اثنى عشرة سنة أنا تقول أ نذرت وأنا صغيرة ولم يتجاوز عمري اثنى سنة ما تقول اثنى عشر. أبد. علي أنت عشرة اللي عشرة اثني صلحيني. اثنتين عشرة سنة نصوب نعم اقول وأنا صغيرة ولم يتجاوز عمري اثنتين عشر سنة عشرة م. لم يتجاوز عمري اثنتين عشرة سنة نعم أنا اعتكف في منزلي العشر الأواصل من رمضان إلا أنني لم أستطع الوفاء بهذا النذر فقمت بإطعام عشرة مساكين فما حكم فعلي هذا وماذا علي أن أقعل الآن الاعتكاف لا يصح في البيوت إنما الاعتكاف في المساجد من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة أما الاعتكاف في البيوت فهذا ليس شرعيا ولا يعد اعتكافا فندرك غير صحيح نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إنني رجل تبت إلى الله من كل الذنوب والآن ليسنى في طريق التوبة إلا أنني لم أذب طعم الإيمان وأحس بقلق وخوف أحيانا فهل هذا دليل على أن الله جل وعلا لم يقبل توبتي؟ أبد تب إلى الله لي يوسوس لك الشيطان يقول لك أنت ما لقيت طعم الإيمان في غير صحيحة يترك هالوسواس هذا تب إلى الله واستمر <تصفيق> نعم صلى الله عليه وسماحت الوالد يقول السائل ما حكم اللوطي في الشريعة الإسلامية؟ نعم يقول صلى الله إليكم ما حد اللوطي في الشريعة الإسلامية حكمه إذا ثبت عليه اللواط بالاقرار أو بالبينة أنه يقتل أنه يقتل إجماع الصحابة أنه يقتل حد هذا حد من الحدود حده القتل سواء كان بكرا أو سيدا لأن الصحابة قتلوا اللوطية لكن اختلفوا في وسيلة القتل منهم من حرقه بالنار ومنهم من ألقاه من شاهر ومنهم من قتله بالسيف فهم أجمعوا على أنه يقتل بكل حال أما اختلافهم في, في وسيلة القتل هذا لا يؤثر المهم أنه يقتل إذا ثبت عليه هذا إذا ثبت عليه بإقراره أو بالبينة العادلة فينفذ فيه الحد نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل مزرعة تبعد عن مدخل الرياض على طريق القصيم 74 كيلو وتبعد عن المنزل أكثر من 90 كيلو فهل نقصر الصلاة ونجمع ما هو العبرة بالمنزل العبرة بالبلد فإذا كان بين نهاية البلد وبين المزرعة 80 كيلو فأكثر هذه مسافة قصر ما إذا كان اللي بين نهاية البلد والمزرعة أقل من 80 هذا ليست مسار القصد ولا يجوز القصد نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يمكن أن أبيع ما ثمنه خمسة عشر ريالا بثمان مئة ريال نعم يقول صلى الله عليكم هل يصح لي أن أبيع ما ثمنه خمسة عشر ريالا بما ثمنه مئة ريال بما ثمنه يقول أن أبيعه بمئة ريال هذا إن كان من باب الكذب والخداع فلا يجوز أما إذا كان ارتفع السعر إذا كان السعر ارتفع لا بأس بذلك أما إذا كان السعر لم يرتفع وإنما أنت خدعت المشتري أو كذبت عليه هذا لا يجوز نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المراد بذي القرنين ويأجوج ومجوج يقول صلى الله عليكم ما هو المراد بذي القرنين قال إن ملك من الملوك مكنه الله في الأرض وهو ملك مسلم مكنه الله في الأرض والسير فيها كما ذكر الله قصته في آخر سورة الكهف والثاني منه وليس بنبي إنما هو ملك مسلم يقول الله عليكم الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج أمة أمة من بني آدم وخرجون على الناس في آخر الزمان خروجهم من علامات الساعة فيعيثون في الأرض فسادا ويقتلون من, ي... من ي... يصلون إليه ويحصل على الناس منهم مضايقة كبيرة ويشربون المياه ويتعذب الناس منهم ثم إن الله يبعث عليهم مرضاً في أعناقهم فيموتون عن آخرها ويستريح الناس من شرهم وخروجهم من علامات الساعة حتى إذا فتحت أجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني خروجهم من قيام من علامات الساعة الكبار نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل المال الذي خصص لبناء المسجد وكان لا يكفي لبناء المسجد فنمي بالتجارة حتى يصل إلى المبلغ المطلوب لبناء المسجد فهل هذا المال فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ لا المعد لبناء مسجد ليس فيه زكاه لأن هذا ليس له مالك وإنما هو للمسجد هذا للمسجد ليس له مالك زكاة إنما تجب على مالك المال وهذا ليس له مالك هذا مرصود للمسجد المشاريع الخيرية نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما المقصود بالظل هنا هل هو ظل العرش وما صحة قول بعضهم عن الظل أن الله يخلق ظلا يوم القيامة ويظل به من يشاء من خلقه إن شاء الله مكلفنا بالبحث على هذا نحن نجيب الحديث بنصه ولفظه ونقف عنده ولا نتكلف هذا مش المراد بالظل وهل هو يخلقه الله مش الدائل هذا لا نتكلف يا أخوان لا تكلفون نعم خلوكم عن النصوص نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائد كنت أستمع لأحد الأشخاص وهو يتحدث عن قول الله جل وعلا في قصة نبي الله سليمان والهدهد وقوله تعالى عن الهدهد ودئتك من سبع بنبع يقين فقال إن الهدهد عرف السياسة وفقه الواقع أكثر من نبي الله سليمان هل كلام هذا يعد تنقص للنبي الكريم سليمان عليه السلام نعم هذا لا يجوز الكلام هذا يعني انه افهم من سليمان لكن لو قال انه اطلع على ما لم يطلع عليه سليمان سليمان بشر عليه شف أنه ما يطلع على كل شيء والهدود عنده قدره طار إلى بلاد اليمن واطلع على شيء لم يطلع عليه سليمان ولم يقول أنا أفقه منك أو أنا أعرف منك بل قال أحطت بما لم تحطني يعني اطلعت على شيء لم تطلع عليه نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم الاتتاب في شركة تسمى الأبحاث والتسوير المر بأنها توزع المجلات الماجنة التي تصور النساء المتبرجات وتوزع بعض الصحف التي فيها محاربة لأهل الخير هذا اول بركاتها عدامة توزع الصحف الماجنة والشر هذه لا خير فيها ابتعد عنها نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه